او الله اكبر الحمد لله in لَبِئْرَسُولٌ مِّن مَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لنرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق ممر ربهم وما الله بغافل انما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل هاتهم ما تتبع قبلتك وما انت بتابع قبلتهم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 اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ومن حيث قرر التولى وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَنْ ضَلَّ بِغَافِلٍ أَمَّا أم تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ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 كما أرسل فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا, ما لم تكونوا تعلمون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 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات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 من شائر الله فمن حج البيتا ويعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر أليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتبون ما أنزلنا من الكتاب من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فهولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولائك عليهم لعنة الله والملائكة أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إله واحد لا إله إلا هو الرحيم في خلق في إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار والفلك, والفلك التي تجري في البحر بما ينفَأ الناس وما أنزل الله وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا, وبث فيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاهِ وَالشَّهَابِ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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون الأذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد الإقاب وأن الله شديد الأذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا الأذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوه لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يدنيهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه علي آباءنا أولو كان آباءهم لا يقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كبروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم أمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمَنُوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكرون الله إن كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر في مخمسة فمن, فمن, فمن اضطر في فمن اضطر غير باغ ولا آدم فلا فلاثم عليه إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَآئِكَ أُولَآئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُجَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَلَابٌ عَلِيمٌ أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والأباب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله اكبر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 ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين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 فَمَنَعُوا فِيهِ له من أَخِيهِ شَيْئًا فاتباع فَاتِّ فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا فات... ف... فَأَدَّ فَأَدَّ فَمَنْ له من أخيه فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن خَيْرًا خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فِيهِ فيه هُدًى هدى للناس وبينات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 وَلَا أَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِ -َ إِذَا دَاعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَرَفَعْتُ لَكُمُ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ألم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفاءكم فالآن, فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج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 فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتعوا فإن الله غفور رحيم حتى لا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهد الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما تدى عليكم واتقوا الله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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففديه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. ومن الناس من يواجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه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 وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهِفُونَ بِالْعِبَادَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَتَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم أدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا, فأعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أيها يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة, والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور زين للذين كفوا وإلى الله ترجع الأمور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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الله أكبر.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 فهو متى نصر الله الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وَمَا تَفْأَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرٌّ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ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 واخراج أهله منه اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ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 نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَآتُوا حِرْثَكُمْ أَن يَشَاءُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا و... نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا وقدموا لأنفسكم الله أَنَّكُمْ ملاقوه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 ولهن مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وللرجال عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسريح بِإِحْسَانٍ وَلَا يحل لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ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 وَنِسَاءَ فَإِنْ خِفْتُنَّ أَلَّا يَحْفَظْنَ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وَلَا ولا تعضلون أن ينكحن أزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم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 لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالث مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن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 وَمَا يَدْرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 أَلَمْ تَرَ إِنَا الْمَلَئِ بني بَنِي إِسْرَائِيلَ بعد بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍ لَهُمُ لنا لَنَا مَلِكًا في فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ كتب كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا لَا نقاتب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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا وأنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.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 لَمَّا جاوزه هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يظنون أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنودي قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جانوت الله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 سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله وثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن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 قَدْ أَفْلَحَ من تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا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 اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لاموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله اللهم من كان منهم منعما في قبره فزده نعيما وسرورا ومن كان منهم معذبا فأنزل عليه رحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء ومن سوء الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا انت اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وأمومنا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما من ذرية إلا وهبته يا وهاب يا رزاق اللهم اقض الدين عن المدينين وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون يا وهاب يا غني يا كريم اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا واسقنا من حوض نبينا اللهم انا نسألك القصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغيب والشهادة ونسألك لذة النظر إلى وجيك الكريم والشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة. في غير, في, في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجعلها ديار أمن وإيمان اللهم وعند المسلمين في كل مكان واحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم اللهم وادر دوائر السوء على عدوك وعدوهم اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم احدا وأنزل عليهم رجسك وعذابك يا قوي يا كبير يا عظيم يا متين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاه أمور المسلمين للعمل بكتابك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله